छोट बड़ पकल्याण देख পাপের অশুভ পরিণতি প্রতি বৃহস্পতিবার রাত আটটায় আপ সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে বাংলায় ফর Oh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 يقول لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين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 أَذِنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قَلْبِهِ مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريدنا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 ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرتا واجرا عظيما الله الله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 نفسكم الله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياءهم اذا قضوا منهم وطرا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 ما كان محمد اذى احد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما الله الله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 <تحفيق> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله أكبر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 اِكْتَهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنا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 يا أيها الذين آمنوا نكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا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 আকাশের রং আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশী বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার কিন্তু জীবনের রংধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদে क्षोभ हताशा सम्पर्स्तारित रंग कत कार्यक्री भावे मोम बंदा निजेटी इसलामी रंगे रंजित कर জীবনের রং প্রতি মঙ্গলবার রাত দশটায় সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে উইটনেস ড জাকির নাইক ইন্টেল অব ওয়ার্ড দেখুন সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বিস বাংলায়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 يرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى يَتَقَرَّؤُ اعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَننَ وَيَرْضَيْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتُهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يَحِلُّ لَكِنَّسَاءٌ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ وَ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 تَبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا الله, الله. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله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 আমারা <im>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 اتى بغير ما اكتسب فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلكَلِكَ أَدنأَ يُعرَفْنَ فَلَا يُؤذَين وَوكَان اللهَّهُ غَفُور الرحيمام ل إِلَّا مَتَهِمُنافقونَ والَّذينَ فِي قُلوبِهِم م رَضُ والْمُررجفونَ في المدين وَمُررجفونَ في المدينة لَ نُقْرِيَنكَ بِهِمْ.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 وسولنا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم والعنهم لعنا كبيرا الله الله سناء الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله اكبر الله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 م إِ عرببْنَ الأمانَةَ على السمواتِ والالأَرض والجبالان فَبَينَ أي يحمِلناها فَأَبَينَ أي يَحمِلنا وَأَشْفَقونَ مِنهَا وَوحَمَلَه الإسَانُ إِ كانََظَل مَ لُعذِبَ الله المُنافقِين والمُنافقاتِ والمُشرِكينَ والمُشِركات وَيتُوبَ اللهَّ على المُؤمنِينَ والمُؤمنناتِ وَوكانَ الله وَفور الرحيمَا الله الله كبَ ثناء الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله الله أكبر.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 تؤتى الزكاة لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم আমি তাই আমি পিস নেছি কে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক টেলিভিশন চ্যানেল একটা টেলিভিশন হ্যাঁ সত্যি যদি এটা হয় নন প্রফিট ইসলামিক টেলিভিশন কেন নয় যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের সঠিক বাণী ছড়িয়ে দেওয়া পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানির অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফআই কোয়াড্রানোট ইউকে। পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান্ন এল ওয়াই ডি তিন শর্ট কোড সোয়েব বিআইসি কোড বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন মানবতার সমাধান